بسم الله الرحمن الرحيم تبت لنا ابي وتب ما اغنى عنه نار وما كسر سيصفى نارا باب لهب وامراته حمايه الحطب في جيبها حذر من مسد